الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة السابع عشر من شهر رجب لعام الف وربعمية وثمان للهجرة الموافق الرابع عشر من شهر إبريل لعام 2017 للميلاد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا بقد سألنا لنا بارك الله فيكم كتابنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة قنقصلة إذا بقدس هنا زلنانا درسي يلوز السحافه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تجهيز الميت والصلاه عليه ودفنه نحدز متساب كمي قرنان الدالو كمون كمي قرنان سقدله كمون كمي قرنا ن قبره يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى السادسه حق الناس بغسله والصلاه عليه ودفنه وصيه في ذلك منيو نزي سبزي زحصمو ماني خاز سكدلو نزبل مالتي اتي قاندي وي قدامنا ده حسبو ند سكدلو نزموت وصيو لبوان د حركتيفو كك دماتو نعايز حسبني قلاي وإذا ما أنا أريد أن أقوم بصلاة الجنازة فإن أقوم بصلاة لكن قال يوسى وفي حسابي زمالته وصيها وإذا أقوم بصلاة الجنازة قصتو قصتو يسقل بصلاة الجنازة أي بلن سوغيلون دحر مويتوخاني أبزس عاتزي بدحري وصي من ما تسأل له ثم الأب أبوغ سقدلو قال ثم الجد ابو له ثم الاقرب فالاقرب من, من العصبات عصبه زبهلولو. عصبه عمامه عصابه نبله يعني زكى ببو bizimdna هاي حايلي زهبو كمزا عمامر ابتدا قال لنا و صدا وي سنه اندحر حمي منا لنا انتي نكبر معاتيو شرك غيرنا ناسرا زي عصبه ابنها نزارو سته دلدل على مالتي بغازو مع عصبه حيل زبونه زدلدلونا دماني حوخه وي حببخه وي اكخه إذي أتم عصبة نبلوم مالتي في حق الرجل إذي آب انتهي تقوينو مالتيو ناي وفعلا عصبة خنبلوم كلنا التشقيقي يقدم مثلا حوخة نبخاي يقرب دحربو خانا بحقو خان حوخة ببون بدن تقوينو نسيقر بدحريو ببون بدحريو بد حتى تحوكما بغلتي تغينو السوء نقدمو انت دقاء بابون بدن حاو زيبلك مالاتيو بابوخا طرح بابوخا حاو تزيبلك بديخا نهاي كلنا والد تغينان وي نبينو استولادة تغينو ابز الساعة تزي حاو ببو نحاو ببوغن لك خما تغون على مالاتي حاو ببخا نبخا حاو بابون شباب انت تسائل نبخ حبو ها شباب بمن ببو انت تسائل نبخ حبو بمن انت بد خونا الله عبد السعاده حبو نهايه التسائن ودما اكو خا نهايه قد ما تخون الله مالتي ازي بزعبه في حق الرجل نسب عايز الملكه مالتي والاوله بغزل المراه وصي وصيتها نسبيتها حاسبا إما إتاز تلابوتها ما لاتي كيما تتكون لابتي كتموت كتقربوا أنا تمويتها قصتو تحت سبني إنتي لا ولا تجيان كلها حفتان كلها إذا قصتو إلى التغسطة نعينا نقدمها ما ثم الأم بدحريو قدئها ثم الجدة عباها ما ثم الاقرب فالاقرب بدحريو زغرطه طبعا بوال ما بدي ازغرط اذا انت دعات له بوال زي قدفت اذا موي تاع زلا ادي عملت حزبه ادي كلني هي قدفوني سامحوني حسباني تيلا عبايا تتقون الله ندى أس؟ ندى أتقونه الله مالاتي لا لعلي خيضه الله بده ندحر زيته رقيبه بعد ما بزي ساعة تزي بابوي بالنان مغنياتو نستيو تقونه ندك نستيوه مالاتي بده إذا خيطت مده مغنياتو كله إزيه السلمنة قوال نقوال حسبان كله توصية زغدفة الله لبوه مالاتي اندحر وصيها زي قدفت قصوت حسبان تزيله ادية ادية انتدأ زي, انت زي كعالات ويزموتت تخينا عبايا بيوتا تليا بدي امالاتيو عبايا تحسبان بدحل اقرب فالاقرب من نسائها دقاربان مسان زي امو يتازل احواتا اللوة احواتا حسبان سحواتا قونا اقول لو خمان بغلتيو بابون بده بابون بابو بابو اي ترغبا بد يخون مالتي بدحل بارك الله فيكم احواتا اندحر زي ترغباون انتاني رئي مالتيو اممعا ويحتلنا تحسب مالتي وللزوجين ان يغسل احدهم الاخر انت دخلت سبعه ذر كويد زين سبعين سبيت وقع حادث سب فوقتي سبيتوا النسبه الدليل اللي حرينا الصديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسنته زوجته اسماء رضي الله عنها سبيتوا حسبته ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فذي فقدم خانوا يرد أنهم على والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين كم يقيروا آتيو خلبي لابلنا زي يا يا الله تبارك الله كلتي يومون تدوها ويدما سبيت ودما سبا ازمتا سبيتو, سبيتو علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمه رضي الله عنها فاطمه طبعا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يا موسى وكب اهلي اول للصغير دحري تسع بني الرسول صلى الله عليه وسلم تبكني راه بتتغار الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا ابسكرات الموت ككر ميزن بقاته قارصه في الشخيره انت اذا تبغين يركبوا مجلسك في الشيخ الكلكي الا مسحتها ابشري وقال لي يعني انت اول من تلحقين من اهلي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مجمرته دحر موتيسي نسق قدمك كاب البيت ناتي نسقي اخي دحرك السعبه مسبولوني تحقيسه بارك من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تحب ويسا إلى علي ابن أبي طالب سبيتهم من مالتي فاطمة رضي الله عنه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم حسيبهم مالتي سلزي زنتي رد أن كل قزي رتيبوا نزغونا نقر حتى مسبوتنا سبحان الله يدلك على كمال الدين ولذلك ترفو زلوك لكتول أن كل من الذين قال الله فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون إيش؟ أحسنة. نزي تختلنا تقيدنا من قد الرسول صلى الله عليه وسلم حزنان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيبكم الله تفتوني تغينكم ربك فتوكم دلي تغينكم قل إن كنتم تحبون الله ربي تفتوه تغينكم فاتبعوني نعاي تقتلوني يحببكم الله رب وخفتوكم إذا غأني بارك الله فيكم كم تربى سبحانه وتعالى أزبوله. وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته فقلت يا أزياء يعني رسول صلى الله عليه وسلم قيروا موديهم أي قبروا انت راح كنا حتى تتعلنهم صلى الله عليه وسلم حزموا زمسوا كامل ملؤز وغنى دين الإسلام وغن من رحمه دي. وما نهاكم عنه فأنتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلكمون ادماق من كل كلال دين دينو النثباعي دين الاسلام تقتل تروح يجبك اما بحنقولنا لا خمزي تكون اللوا نايمر خمزي انا نايم عزى خمزي عند سناتات تحسن عن كيدنا من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن عن كيدنا ولذلك رب سبحانه وتعالى كم تيأة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تقسوى زلون آياء ما لديه فليحذر الذين يخالفون عن أمره من رسول صلى الله عليه وسلم من قدهم خالفهم أنسارهم زخور زلوا ويتنققوا له رب سبحانه وتعالى انتاين غير رغبهم أن تصيبهم فتنة ثيتنا خمصومي وهو لهلك كنتوا من قدر رسول صلى الله عليه وسلم تحس كان مقدمه صفات يصيبهم عذاب رسول صلى الله عليه وسلم كنت خالفهم كل لا يكونون ويدما عازا كوردو يدوروا بسبحانه وتعالى سلاذي حدث رسول زي قبره اي كبرني قبل الكل انت ولذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه انتعيله لو زيدي نزي بريتون تزينا برنيرو نزو خوف نهنا كندرزون كل ناسيني بتحت مدرزنا يوم خوف كرتسنا حيزو بقرب التسرح مالتي نعم أثمان عفان وأذكر الله وعلم رواية عن علي بن أبي طالب وعلى كل حال كلهم من خلفاء الراشدين ومن القائل أيضا نتأكد إن شاء الله علي بن أبي طالب صحيح؟ نعم أنا الزكرة والله وعلم علي بن أبي طالب مخانو وشاهد من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه, رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين ازيدين ازيس بريتون تزخون نيرو نتي مسح الخوف قندرز قندرز كلنا سي بتاع حتي ندرسوا بالكونيره معناته تزرسح انتي بتاع حتي يزر قال صلوا بربل عليكم لكن الرسول الله عليه الصلاه والسلام بلعلي مسيحهم سلازخونو بلعلي سلاز درزو بلعلي ندرز لنا يقول لكن دين بريتون تز نبر بتاع حتي ندرسوا دين بريته يكون المعنى إذا تفعلنا زلو دماني ريتو مالتي بحام قول كام مخاد انتا عمو قديل وزدينسي عجر ريتو خنأتو اللو ويبريتونا خنوك وعز مالتي كابززخف في الله سلازي اب كل تصرفاتناتنا كابتوحيد جملكا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كابشرك مرحق كابيدع طب كل الرسول صلى الله عليه وسلم حب رمنا دعوني على ما تركتكم عليه حتى تلقون على الحوض اللهم او الله كساب بحوض الكوثر من الرغب كم زاز غدفكم صنحني ولذلك بحوض الكوثر مساكمنا قالوا امه ملائكه راحقوا طب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يجب أن يكون أفضل يعني اللهم صلى الله عليه وسلم انت على رأس أمتي أمتي أمتي إني أمي السين تأتي الأن كونهم صلى الله عليه وسلم ولماذا يقولون لكن انت على رأس أنت على رأس إنك لا تدري ما حدث بعدك يقول عليك أنت حديش نغر كم زاعدتك حديش نغر نزيدين كهذا من اللي أموله أبزا حد بزياء الساتين سحقا سحقا نتدين ناتيسي مسبوتكو حدش باعلوهم آتيقومولو باعلو رحاقو حقوم يمكر حقوم رحاقو رسول صلى الله عليه وسلم كمان كي تسجي خبزة حتما ناتي لهم رحاقولي لهم صرقفوم يرحقوهم باعلو الرسول صلى الله عليه وسلم بزقولو رحيمكم لهم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبجيني حدش كي تأتوه لهم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو وفي رواية من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد زخوانتك باريخون صرح أبد النازي اللذات هو إذن توقي تقبلنا تبلون إلى منا حتى آتي مرعنا بشارع خن كيد أعلن أبتعزاون بشارع خن حتى بعزا بحلز بحليل بل إنما جزاك الله خير الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقرنا عزا نقبر نقيره وإن شاء الله بزعبها عزا خمس أنه رسول صلى الله عليه وسلم كم زين يروم تتباهلوا تودية مس ميني حاجة سبك بأس مس الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وك الله أسلامي خمزة أي قبر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كن كتولم إيزي قبأ بخلص أبزة فوق انتهى البرنامج مالتي برئته يخي تسلى ظلم حتى عزا نعم حتى عزا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عزا خمي غيرنا نحلف غيره منى لذلك حضر سنهنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ندبلكو ابزي از ربعص اكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته